أَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَايِ إلَى الْأَرْضِ ثم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 أجمعين فذووكم بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسي لا تجافى جنوده عن المطاعم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما وزقناهم فلا هم الذين فسقوا فمأواه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوءوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يوجعون ومن أغلق اَخَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَنحِ فِي مِلْيَجٍ مِّنَ الظَّلَاءِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْ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 وَمَا الْحَجُّ إِلَّا لِلَّذِينَ يَسْتَطِيعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ إنهم غَنِيٌّ الله, الله أكبر الحمد لله إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين هل أتى على الإنسان حين من الذهر يشرب بها عباد الله يفجرونها جفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطيرون الطعام على جزاهم بما صبروا جننتهم حرياء متكين في النار. لَنَا فِيهَا دُرُسٌ مَّسَلْسَلَةٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِدَادٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رُئِتُمْ حَسِبْتُمُ النُّطْفَ أَنَّهُ نُزُلٌ مَّنظُورٌ وَإِذَا رُئِتُم مَّرَأَتُهُ تَعْرِفُ دَأْبَهُ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ عَارِيًا بِعِندِسٍ حَرِيرٍ وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهبهم شرابا ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فسجد له وسبح ليل طويلا إن هؤلاء يحبون العائلة يوما فقيلا نحن وشددنا أسرهم وإذا رونا وراهم يوم ثقيل نحن خلقناه وشدناه صرناه وإذا أشنا بدنا